بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك ايات آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآننا ربيا لعلكم تعقلون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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وكذلك يرتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ضلال مبين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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجذل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 فلما رَأَى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم لإن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لنا لنراها في ظلال مبين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 ولَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا مِنَ الْصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ السِّرِّ وَأَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُ أَصْبُ إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما واذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سماء ياكلهن سبع عجاف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 فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ما بال نسوه التي قد طعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون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 قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من ودد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء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 قالوا ان يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا, مكانا, قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون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 فَلَمَّا سَتَيَّسُ مِنْهُ خَلَاصُ نَذِيرٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَأْلَمُ أَنَّ أَبَاؤُكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّقْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَفْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْبَنَ لِأَبِيهِ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيره واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا كالله إِنَّكَ لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ذُكُرُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أَفَلَا تعقلون